شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن شَد قُلقَِّ ما وَلَ وَ وَإَِّ م